من sana wana, sana, oof, hobbik anna, hobb big an Minkem sana wana, may تقومي تتنه وفي قلبي صوتك يا حبيبتي اخر البعاد ما تخلي للبعض النهايه تقومي تتنه وفي قلبي يا حبيبتي ما Amit me السحاب ورسمت عينك من ونسيت الغنا وكل العذاب ورجعت بالحب معايا وطلت فوق, فوق السحاب ورسمت عينك من ونسيت العذاب بالحب لا تتكلم ولا بتسلمي لا, لا تتكلم ولا بتسلمي